الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على خير خلقك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وتابعيه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اي هذا هو الفصل الاول واسر الدرسناه في شرح الاصول الثلاثه ان الاعلام الواجب محمد بن عبد الرحيم رحمه الله تعالى اذنك قد وقفنا على المركز الثقافي كان من مراكز الدين وهي مرتبه الاحسان ومرتبه الاحسان في مرتبه الاحسان ذا ركن واحد اولا انت يا عبد الله لانك تراه فان لم تكن ترى فانه يراه والاحسان هو الاتقان اتقان الشيء واتمامه وهو انكيم الاحسان الاحسان بين العبد وربه وهذا هو المقصود هنا هو إحسان دين العبد ودين الناس هو إحسان الصنعة وإتقانها فالإحسان دين العبد ودين ربه تيّنه الرسول صلى الله عليه وسلم قوله كما في حديث جبريغ الطويل أن تعبد الله كأنك ترى وهذه مركبة القلب فإن لم تكن ترى فإنه يرى وهاتين مركبتان مركبة أعدت من الأخرى المرتبة الأولى أن تعبد الله كأنك تغى وهذه كذلك تسمى المشاهدة بأن يبلغ بك اليقين والإيمان بالله كأنك تشاهد الله عيانا أن تعبد الله كأنك تغى وينزح كذلك ان الاتقان في العمل لله وان اتقان الطاعه في كيفيه بعد لروان الله فتنجون على الله عز وجل في المرتبه الثانيه وهي اقل من من المرتبه الاولى اي مرتبه المراقبه ان لم تكن تراه فانه يراك عبد الله انك ترى على المرتبه الاولى فان لم تكن تراه فانه يراك تستحضر مراقبه الله هناك وقناعه عليك ان ابدائك ذلك الى الخوف من الله سبحانه والعمل بطاعته والهجر من معصيتي وتعرفوا بتقول الاحسان هي اعلى مراتب الدين في المرتبه الاولى مرتبه الاسلام وهي اوسع المراتب ثم المرتبه الثانيه مرتبه الايمان وهي أقل من مرتبة الإسلام يعني أوليك وهي أعلى من مرتبة الإسلام فما يقال مرتبة الإسلام أعام من جهة وأخص من جهة فمن يدخل في الإسلام الكثير لكن هي ارفع واعظم من ذات نفسها اتقال هذا هذا العلم كله مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن بايمان كامل اما المرتبه الشايده وهي مرتبه الاحسان فهي ابيض المرااتب وهي اعلى المرااتب كل محسن فان هو مؤلم هو جميل الاحسان قوله تعالى ان الله مع الذين تقوا والذين هم محسنون الله تعالى مع المتقين هم الذين عبدوا الله لله يرون ان الله معه معي خاص بالنصر والكيد والتوحيد وكوي تعالى توكل على العزيز الرحيم الذي لا حياة تقوم وقت قلوب الكاذبين والشاهد من هذه او هو الشاهد الذي يراك حين تصوم وتتقلب كالساجدين اي حين تقوم للعباده والصلاه ما يراك في وان تراك عرضك تساجد اي رحقه في جميع احوال العباده قيامك كذلك لمراقبه الله تعالى ان العمل بطاعته والحذر من معصيته اعز الله صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين